عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتن القرآن ترتيلا إنا سننقي عليك قولا ثقيلا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 وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا كما ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذه وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يومين وقالوا الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن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 تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون